يا سجّد ما دامين كقد يقتل خادعود فكيف العود للقتل على راحة حبيبي لا تسرع بارك الله بك يا سجاد ما دامين وتلا قد عدت فكيف العود اللي لقيت يا دفن جسم بين العارض لا يا ناطر حزنن فوقه حل يا سجاد ماذا منك قد يُتلَق؟ يا سجاد ماذا منك قد يُتلَق؟ قد عدت فكيف العود للقتل؟ يا دفن جسم بالعرى ظل ينعى الطير حوزنا فوقه حل ثلاثا بالثارة ملقى عليه الوحش قد رقى على وهجه على نزجه من التربان المسعور تخيط الريح فانا له إذ ظل عريانا ولم تهدأ ولم تبرأ جراح نحيل ما دفنت العار شهال أسأل دفنت النور والمشعل أمي الشرع أمي البيضع أمي الكرار والمرسق تدعت طعلت الناجلة، وها القلبون له بلى، ومن صدرين ومن ظهر نزعت سوم روان نابلة، نزعت سوم روان نابلة. يا سجاد ماذا منك قد يقتل؟ أدعوت فكيف العود للقتل؟ يا دفن جسمن بالعراف الله. وقه حلق ثلاثا بالثارة ملقى عليه الوحش قد على وهج على نسج من التربان المسعور في طريح أكفانا له إضلع ريانا ولم تهدأ ولم تبر جراح نحيل المنحو دفنت العرش هل أسأل دفنت النور والمشعل أمي الشرعة أمي البضعة أمي الكرار والمرسل شددت طعنة النجلة وهل قلب له بلعة شدت طعنت النجلى، وها القلبو له بلى، ومن صدرين ومن ظهرين نزعت سوم روان نبلى، ومن صدرين ومن ظهرين. نزعت سوم روا النبلة نزعت سوم روا لا تسلني دفنت الإرادة دفنت الشهادة بصبري لا تسلني. وضعت المعادي وتاج الجلالي بقبري لا تسلي دفنت الإرادة دفنت شهادة بالصبر لا تسلي وضعت المعادي والتاج الجلدي بقبري بقبري محفور ننزل الذكر زمل البدر دثر الورد عليه من عيني ساعة الدفن أدمع الحزن ما لها حد بقبر محفور ننزل الذكر زم إلى البدر دثر الورد عليه من عين ساعة الدفن أدمع الحزن ما لها حد قد كفلت غصولا كسروها وزهورا بترد عفروها كتبت بإحساس مظلوم ها هنا ها هنا قبر المظلوم وكتبت بإحساس مظلوم ها هنا ها هنا قبر المظلوم لا تسل كيف وعدت الشهيدا قد نزعت الشهامه والحديد لا تسأل كيف وريت الشهيدة قد نزعت السهام والحديدة قد نزعت السهام والحديدة لم أرى الرأس والخد المعفو بل يدا خنصر منها مبتور ساكت حبيبي ساكت لطم لم أرى الرأس والحد المعفور بل يدان خنصر منها مبتور بل يدان خنصر منها مبتور لا تسلني آه دفنتوا الإرادة دفنتوا شهادة بصبري لا تسلني وضعت المعالي وتاج الجلالي بقبري لا تسلي دفنت الإرادة دفنت الشهادة بصبري لا تسلي وضعت المعالي وتاج الجلالي بقبره بقبر محفور ننزل الذكر زم إلى البدر الورد بقبر محفور ننزل الذكر زم إلى البدر دثير الورد عليه من عين ساعة الدفن أدمعوا الحزن ما لها حد قد فنتوا بصور كسروها وزهورا بترق عفروها قد فنتوا بصور كسروها وزهورا بترق عفروها وكتبت بإحساس مظروم ها هنا ها هنا قبر المظلوم وكتبت بإحساس مظروم ها هنا ها هنا قبر المظلوم لا تنسى كيف وريت الشهيدة قد نزعت السهم والحديدة لا تسأل كيف ورد الشهيدة قد نزعت السهم والحديدة <تصفيق> لم أرى الرأس والخد المعفور بل يدا خنصر منها مبتوه لم أرى الرأس والخد المعفور بل يدان خنصر منها مبتور بل يدان خنصر منها مبتور بل يدان خنصر منها بت حت القتيل ذبيحي اجبره اذو له في الحشانار ايلي خضرين اتتجول عيدا هل تراهو ايت بقار ما دون واثار بحقي القتيل ذبيحي اجبره Eso alon laho fel hasanaro ايلي خضرين اتتجول عيدا هل تراهو تبقى رمض وآثار تبقت هل هناك خطط ضائعات بيوم فيه شرد نوصل فلات أكانت قربة الفاضل قرب الفرات وكفين عملتها إلى العاطشات هنا آثاء عثرة أطهق حينما فرت تطلب الملجه هنا مهد لرضيع قد قاله المرتد شجه شجه هنا آثاء عثرة الأطها حينما فرد تطلب الملجأ هنا مهد لرضيع قد قاله المرتد شجه شجه قاله المرتد شجه خطوات طفل تلاطف له إذ أقبل المهرب الصهلة خر الحما في الخشان بلا لا خد في الطب بل من أسن شهدت غيمة صارته نارجة ظلمة خطوات طفل طلع طفلة إذ أقبل المهرب الصهلة خر الحما في الحشى نبلة وحسن خلاخ <تصفيق> إجرى في الطفل بل من أسن شهدت غيمة صارت هنا رجة ظلمة وحسيناه وحسيناه وحسيناه وإله